وَتَمَ اللَّهُ عَ قُلُ بِهِم وَلَ سَمَّيهِم وَلَ أَبِصَالِهِمْ غِشَوَتُ وَلَهُم مذَابُ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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 صفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا مَنْا وَإِذاَا خَلَوا إِلَ شَيَطينهِم قَاُ إَِّ مَاكُم إِ نَا نَحنُ مُستَحزُِون اللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِم وَيَمُُّم فِي طُغِْييَانهِم يََُّون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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذيذ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرض بِراشَو وَالسَّمأَبِنَا أَوْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّم إِمَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمائِمَا أَمْ فَأَخَْاجَ بِهِ مِنَ السَّمَواتِ رِزْقَلَكُمْ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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا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 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْرُونَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا أياما أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنَّا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ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 فَتَلَبَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا ابطُلوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى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 117. هم فيها خالدون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون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 ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِعِينَ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 يَسُؤُ نَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم وَإِذفَ رَكُناَا بِكُم البَحرَ فَأَن جَنَاكُم وَأَغَْقُناَ آلَفِ العوْونَ وَأَن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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 ان الذين امنوا والذين اودوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 111. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 112. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة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 111. وإذ قتلتم نفسا فِيهَا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 112. فقلنا كَذَلِكَ ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ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 وَإذْ أَخَذن مِي ثَاقَكُم لا تَتسِْكَُدِمَا أَكُمْ وَلاَا تُخْريونَ أَم فُسَكُم مِن ذِيَارِِكُمْ ثمَُّ أَكُرَْتُم وَأَنتُم تشهدون ثمَّ أَتُمهأُنا إتَقُتُلونَ أَم فسَكمُم وَتُخجونَ فَيقم مِ من قُم مِ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 112. ولقد آتينا موسى الكتاب مِن من بعده بالرسل 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح فكُمَا جَاءكُمْ رَسُولُون بِمَا ل تَهُو أَمفُسُكُ مُستَك بَرْتُم فَفرَريق كَذَّبِتُم وَفَريق تَقُتُلُون وَقالَاوا قُلوبُ نَا غُلْف بَلعَنَهُم بل اللهَّهُ بِكُّرِهِم فَقَللَ مَا يُؤمِنُون وَلَمَّا جَ أَهُم كِتابَابُوا مِ يَذِ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُ وَكَانوا مِون قَبللوا يَسْتَفْتِحونَ على الذيذينَ كَفَرُ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 وهو الحق لِمَا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم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 112. والله عليم بالظالمين 113. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 114. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 مَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُوَ للِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَررسُ لِهِ وَجبِرِيلَ وَمكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُول للِكَافِرين وَلَقدَدْ أَن زَلناَا إلَيكَ آيات بينات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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله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 112. والله ذو الفضل العظيم 113. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 كَذَلِكَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 110. تشابهت قلوبهم 111. قد بينا الآيات لقوم يوقنون 112. إنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءه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 117. ومن بِهِ به فأولئك هم الخاسرون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على وَاتَّقُوا يَمَ ل تَجِذِ نَفْسٌ عَن نَفْسِ شَيْأَ وَلَا يُقُبَل مِنْهَا عَدِلُ وَلَا تَم فَعْوَا شَفَعََتُ وَلهُم يصَرُون وَإِذِ بِالتَلَِ بِرَهِ مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فأتمهن 113. قال إني جاعلك للناس إماما 114. قال ومن ذريتي 115. قال لا ينال عهد الظالمين 116. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعدنا إلَ بِ الرهمَ وَإسماعلَ أَطَهِرابَتَ للِطَّ إِ فينَ وَلاكِفِينَ وَّك السجود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 118. وبئس المصير 119. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع رَبَّّناَا وَيَعللنا مُسلِمَِْ لََ وَمِنذُِّيةنَا أَّةَ مُسلِمَةَ اللك وَأَرن مَناسِكناَا وَتُذَلَنَا وَتُذَ لَنَا إنِكَ أَ تَ التَّابُ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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ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 وَإِن تَوََّ فَإِمهُم فيِي شِقاقُ فتَ يَكْفيكَهُم اللهَّ وَغوَ السَّمعُ اللالم صِغَةَ الله وَمنَن حْسَن مِنَ اللهَِّ صِبَةَ وَنَحْنُ لَ عَابِدون قُلأتُ ح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 119. قل أأنتم أعلم أم الله 110. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 111. وما الله بغافل عما تعملون 112. تلك أمة قد خلت 113. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 112. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 113. وإن كانت لكذيرة إلا على الذين هدى الله 114. وما كان الله ليضيع إ اللهَّه بِ النَّاسينَ رَأُوفُ الرحيِيم قَد نَر تَقلَلُّ بَويِهِكَ فيِي السماء فَلَن وَلَّّكَثِ بِلَة تَر الضَّهَا فَولّ وَيهَاكَ شَطُرَمَسيدحَرام. وَحَيِطَ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ صُفْرَهَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا وَلإِنْ تَيتَ الذي نَ أُوتُ الْكِتَابَ بِكُلّ آيَةٍ م تَ بوقِبِتَك وَما تَبتَاب ي قِبِتَهُ وَماَا بَعْضُهُ بتَاب ي قِبِلَتَ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 فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 117. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا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 وَل نَبِلُ وَنَّكُم بِشَيئم مِنَخَوْوف وَالجُيِ وَنَقُصم مِنَ الأأَمْوَالِ ونقص وَالأَمفُوسِ وَالسَّمرات وَبَشّرِ الصابرين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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مِّن طَيِّبَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتبعون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء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 الله مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ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 ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال, وآت المال على حب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 وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّه رَفََّصُم وَمَنْ كََ مَريضًا أَوعَ سَفَرم فَعَِّةُم مِن أَ مِن أُخَر يريد اللهَّهُ بِكُم الُسَْ وَلَ يُريد بِكُمُص رَوَل تُكمِلُ الَّ تَوَلِّ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ تُجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ كُنَّ لِبَاسًا لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ الله أن قُمْ قُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى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 117. وَسِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 118. ولا قُولوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون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 وَٱقْرُؤُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنكُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱضَّآلِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُّبِينٌ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 وَإِلَى وإلى الله ترجع الأمور 113. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 114. مِنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد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 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 114. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 115. والفتنة أكبر من القتل 116. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 117. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 112. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 113. وللرجال عليهن درجة 114. والله عزيز حكيم 115. الطلاق مرتان فإن 112. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 119. فإن طلقها فلا تحل له من بعض حتى تنكح زوجا غيره 110. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن حدود الله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 119. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقر ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا اذكُرُونِ عَمَّ تَلاَهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم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 ذلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ نحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاه وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها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 ثم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا ان الله بما تعملون بصير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 112. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 113. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على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 112. والله عليم بالظالمين 113. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 119. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 110. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤ تيم ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم الكتاب فيه سكينه من ربكم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي لا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين امنوا معه قالوا لا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الْأَرْسُفُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّمَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ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 119. ويقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر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 اللهَّهُ المُللكَئِذ قَالَئِ بِرهِي مُ رََّ الذي يح وَيُميد إِذ قَالَ إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إِذ الرهِي مُرََّ الذي يُح وَيُميتُ قَالَأَنَ أُحئِي وَُميد قَالَ إِ اللَّ مُ شَمْسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين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 115. قال لبست يوما أو بعض قَالَ 116. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 117. وانظر إلى حمارك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 وَإِذْ قَالَ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 114. قال أولم تؤمن 115. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 116. 119. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 فُنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَوْصِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلِيلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 120. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار َّةُم مِنَّ خِيلِوا وَأَمنَّابِ تَرِي مِن تَ تحتِهَا أَهَُلَهُ فِيهَا مِن قُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 113. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسون 117. بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 118. وعلموا أن الله غني حميد 119. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 112. والله يعذكم مغفرة منه وفضلا 113. والله واسع عليم 114. يؤتي الحكمة من يشاء 115. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا وما للظالمين من أنصار 113. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي 114. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 119. ونفر عنكم من بِمَا 110. والله بما تعملون خبير 111. سعليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما 117. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 118. للفقراء الذين يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خير فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم َّذينَ يُم فِقُونَ أَم وَلَهُم بِالليلِ وَنَّهَِ سُِغَو وَعَانَتَم فَلَهُم أَجُرُهُم فَلَهُم أَجُوهم مَ إنِن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْفََُّا لَْهِم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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو سُرَّةٍ فَنَصِيبُهُ فِي حَائِطٍ مِثْلُ مَا يَصِيبُ ذَا الْقُرْنَيْنِ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إن كنتم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 117. وليكتب بينكم كاتب بالعدل 118. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 119. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتب تَقِ الله رَبَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها او ضعيفا او لا يَسْتَطِيع ان يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل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 118. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 119. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم على سفرٍ وَلَم تجدوا كاتباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائمه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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا